ya hussain ya hussain ya ya ya hana ya hana ya الدامه حنين تختلف قصص الدرام وياك عن العاشقين يا حسين هواي احبك ابو رقيه ويا الحسين انبياتك تصد تزورك والعرش والصالحين اربعين شفته يمشي ويانا قصت الاربعين ارجوها ماذا العدم هي ماذا العدم هي ماذا العدم هي يا حسين يا حسين يرخص عمرنا يرخص عمرنا يرخص عمرنا يا حسين يا يا في الدمك حنجي في الدمك حنجي في الدمك يا يا حسين يرخص عمرنا يرخص عمرنا فدامه جحنا فجرنا <تصفيق> بصفره حق شافوا يا للعجائب شافوا وسهج الضحايا ابنها يروي صدك مواكي بس لا تحمل علمك تقطع وتفنه واسهف تكره تعبها سقام مشان تبقى في القصايد دايك عشك حبك سحرها حبك سحرها حبك سحرنا يا حسين يا حسين يرخص عمرنا يا ليلي يا حسين يا ينفذامك يا حنين في ذامك يا حسين يرخص عمرني يرخص عمرني في ذامك يا حنين قلبي منار روح احس انك بعيد دموع لا شهف الضريح ترسمي على خدود عيني قلب شاعرك من عرف بروحه حسه انك فعيد بدموع الاشه فضريحك ترسمها على خدود عيني قلب شاعر بك ذايب قلب شاعر بك ذايب شعر يقرا جديد تصفق يطوع وتقلك عيد يا شاعر نعيه قويا يا خجل شعرنا شعرنا يخجل شعرنا يا حسين يا حسين ان يرخص عمرنا يرخص عمرنا يرخص عمرنا حسين يا حسين يا يا زين يا حسين يرخص عمرنا يرخص عمرنا خد دامج حنين <تصفيق> انكم هاصل نظري حبي بهتيه قبه السما مولد حبيبي عنقت والكربله نهرث الله بغريحه وباسته القبل سماه كربله بمولد حبيبه عانقت وي كربلا صفك يا العباس جنى يوبت ازيح البلاي دم ما يبغريح هاي قصه صب وفاء قدك نبدا قدمنا ورقابنا دمنا ورقابنا دمنا ورقابنا يا حسين يا حسين يا هي يرخص عمرنا يرخص عمرنا يا حسين يا ينفد دمك حنجي كان على الهندسه الصوتيه حسين الزهيري حسين الزهيري يرخص عمرنا ndamk ya